استقيموا واعترروا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم من في يوم الدني إياك نعب وإياك نستعين لفضيله <تصفيق> الدكتور <تصفيق> وفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد صدتم مثليها قلتموا أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله في قلوبهم والله أعلم بما يكتبون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو طاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين صراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين ولا الذين قتلوا في لا خوف عليهم ولا هم يحذرون يسترسلون من من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من موسوعه <تصفيق> فأطلعوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا لطعام الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان